السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواني واخواتي في الله انما يبيعون الله يا رب, يا رب نعيش في سبيل الله ونموت في سبيل الله القرآن بيعلمنا وبينور لنا طريقنا وبيوجهنا القرآن جماعة عارفين عمل عامل ازاي بالظبط انتوا عارفين كده لما يجي واحد مثلا قبل ما ينام بالليل يقوم قاري شويه مثلا قصص للصحابه هو طول النهار عمل حاجات حلوه وعمل عبادات فيجي في بقى يفتكر ان هو ايه انه انسان كويس وانا طلعت صدقه وانا صليت النهارده الفروض الخمسه في جماعه وانا, وانا طب تعالى بقى موراك النموذج القياسي اما اوريك بقى المستوى اللي يرجعك تاني يفهمك انت لسه عشان تطلع هو ده Yes. <laughs> بيفتح افقنا على اعلى همم في تاريخ البشرية على اعلى قصص تضحية في تاريخ على أطهر علوك منوّرة سجدت وعبدة وتألهت وتبتلت لله في تاريخ البشرية على اكتر ناس كان عندها علوم مهمة في الدعوة الى الله في تاريخ البشرية على اقرب خلق الله الى الله في تاريخ البشرية ان الله بئا جاء بالنماذج دي وعرضها ده في القرآن زي ما عرض بطولات الصحابة والنبي عليه الصلاة والسلام في الفتح كده عشان لما تقرأ تعرف التارجد بتاعك ايه فما تظنش ان يعني ده انا مطلوب مني مثلا حاجات بسيطة يا ابني ده مطلوب منك مهمة كبيرة اوي ارفع افقك ارفع همتك القرآن بيخليك عالي الهمة جدا لما يوريك سيدنا موسى وهو سايب الدنيا وبيجري على ربنا يقول له عجلت إليك يا رب لترضى صبت كل حاجة عشانك يا رب لما يوريك سيدنا إبراهيم وقف قدام الدنيا كلها بيقولهم وجهت وجهي للذي فطر السماوات أنا وحدت وجيتي على الله مش أحود ولا أختار أي وجه غير الوصول إلى الله سبحانه وتعالى لما تسمع هذه الكلمات النورانية البطولية لما تشوف قلب المؤمن قلب بعض عباد الله الصالحين وربنا بيوصفه كمشكات فيها مصباح وده وصف قلب وده وصف قلب نور للدرجة دي دي قلوب عيشة وسطنا الله اعلم هي قلوب مين ساعتها همتك هتعلق قوي قوي قوي تعالوا بقى أما نستأنف رحلة إنما يبيعون الله تدبرون في صورة الفتح احنا في الحلقة رقم 16 الوقت ووقفنا عند قول الله سبحانه وتعالى ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطأوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم عار انك تدوس على اخوك وقلنا اوعى تدوس اوع على عباد الله الصلاحين اوعى تدوس على مسلم اوعى تدوسه على نفسية الناس ولا مشاعرهم ولا ظرفهم اوعى اوع تتهموهم اوعى حسبوا دول حرمات من حرمات الله في الارض سبحان الله رب العرش العظيم وقفنا المره اللي فاتت ان في حاجه اسمها دستور التعامل بين الملتزمين وبعض اخوك بقى اللي شايل نفس قضيه الدين وقضيه فلسطين وقضيه اقامة الامه وقضيه الدعوه الى الله ده له تعامل وله دستور وعموم المسلمين او عموم الشعوب الاسلاميه مهما كان عاصي لو لو كانت ايه لو كانت واحده بتمثل افلام فزدة لو كان واحد والعاذ بالله بيشرب خمرة ولو كان واحد بيشرب مقدرات ده ليهم دستور برضو في التعابل احنا بنكره معصيتهم مع لله ولا نكرههم كلمة ابو الضرداء لا ابغضه وانما ابغضوا عمله الراجل اللي كان بيقام عليه الحد وكلمة معروف الكرخي على الشباب البعيد عن ربنا اللهم كما افرحتهم في الدنيا فافرح قلوبهم في الاخرة وكلمة النبي عليه الصلاة والسلام صاحب بخاري صحابة دعوا على اللي كان بيشرب خمر على طول اخذك الله قال ولكن قولوا رحمك الله ما ندعي لهم ما ندعيش عليهم ندعي لهم فقلنا سبع حاجات دستور العلاقة بين الصالحين وبعض الرحمة الزل الخدمة الدم الواحد دم واحد نفس واحدة جسم واحد الدعاء ليهم وطلب كل خير ليهم بالدعاء وبالسلوكيات العملية وجبنا الأدلة على ده المرة اللي فاتت من القرآن والسنة الوقت احنا بتكلم بقى عن طب احنا جمعنا انشقاق المجتمع اللي بقى من الشعوب الاسلامية وبعض اصل ده مش ملتزم اصل ده متشدد اصل ده متسيب اصل ده يا عم ده يعني وده ايه ده ده اشعاري ولا اصل ده سلف يا عم وخانقها اصل ده الجماعات يا عم وبتوقع مش عارف ايه طيار اسلامي اصل ده ناوي يا جماعة اخوانا لانشقاق المجتمع ده والله ما نطلع لقدام خطوة لازم يبقى في دستور ب... دستور للعيشة بين المسلمين وبعض كل... بين حاكم ومحكوم كلنا مسلمين يا عم ومسلم عاصي وانت مسلم عاصي وانت حد قالك ان انت الخضر ولا حد قالك ان انت نبي من انبياء ما انت يا مسلم عاصي انت كمان يعني احنا يعني هتتنصل من معصيك ليه في سبع حاجات بنا وبين بعض عشان نقضي على انشقاك المجتمعي السبع كلمات دول احفظيهم احفظهم اكتبهم قولهم في كل مكان كل ما تلاقي غناء ما بين واحد صاحب مكروباس بيتخانق مع واحد ركب عنده واختلفوا على الاجرى قولوا السبع كلمات دول كل ما تلاقوا اتنين سواقين تاكسي ولا اتنين عربيات اختخبطوا في بعض ونزلين يتشاكلوا قولوا السبع كلمات دول كل ما تلاقوا ازمة بين حاكم ومحكوم وبيهموا بعض قول كل ما تلاقوا مشكله ما بين شيخ في الازهر وما بيننا داعيه سلفي قولوا السبع كلمات دول كل ما تلاقوا اثنين مع بعض قولوا السبع كل ما واحد ملتزم وبيحتقر واحد عاصي قولوا السبع كل ما تلاقوا مشكله ما بين كل ما تلاقوا واحده وحماتها ماسكين في قناق بعض كل ما تلاقوا مشكله ما بين اتنان مسلمين ما بين غني وفقير ما بين وزير وغفير ما بين حاكم ومحكوم ما بين عظيم وحقير ما بين ملتزم واحد شرب خمرة مضمن كل ما تلاقوا مشكلة ما بين اتنان ما, ما بين واحد شافيق اواحد حنبلي ولا واحد حنف وواحد مالك ولا, اتنين, ولا واحد اتنين من حزبين سياسيين مختلفين ولا اتنين عندهم رؤية مختلفة في اصلاح الوطن ولا كل ما تلاقوا اتنان بعنهم مشكلة قولوا السبع كلمات دول سبع كلمات نفوق الأمة بهم على مفهوم الأمة عشان نرجع أمة عشان نرجع خير أمة مفيش لو ربع الأمة صالح والباقي فسد يا جماعة احنا كده ما قدناش المهمة ان خشيته ان تقول فرقت القواعد الهارونية بقى المهمة الهارونية سائدنا هاروني الوقت احنا في الارض وفي السماء الخمسة ربنا رفعوا بهذه القواعد العظيمة وبهذا التجرد وبهذا الفهم العظيم في دين الله السبع كلمات دول واحد كلنا مسلمين كلنا معانا لا اله الا الله اغلج وهرا في الدنيا انا لو عصيت ربنا في فرع من فروع الشريعة انا مع الاصل انا معايا الكلمة اللي أبواب الجنة الثمانية بتتفتح بيها أنا معايا الكلمة اللي بتفرج الكربات كلها بيها ده النبي سعة الكرب علمنا نقول لا إله إلا الله الكلمة اللي ربنا بيحرك الجبال مما كان بيها كلنا معانا لا إله إلا الله يبقى كلنا مسلمين دي رقم واحد رقم اثنين كلنا مصرنا واحد دي نقطة تانية بقى كلنا واحد كلنا ما واحد رسول الله سلام بيوصف المجتمع بيقول مثل المدهن في حدود الله المايع الملتزم اللي عارف الصح من الغلط بس ما بيفوأش الناس مدهن زي الدهام كده اللي بيدهن بالحيطة مايع سايل مش بيقول صح غلط ويفوأ الناس ويدعو ناس الله والواقع فيها العاصي بقى فالنبي بيتكلم عن واحد عارف دين ولكن مش مطبق واحد ضايع بقى. ضايع كسر كل الحدود بقى ليفجر امامه كمثل قوم استهموا سفينة كمثل قوم استه... استهموا سفينة يعني يركبوا سفينة واحدة من يركب هنا ومن يركب تحت من يركب فوق ومن يركب تحت احدى سفينة واحدة لو غير... اللي هيغرق كله هيغرق عشان كده النبعو سمقال أم اما نجو جميعا واما هلكو جميعا ده نص الحديث ولا نص الحديث عشان كده سيدنا هارون وبيكلم بني اسرائيل لما عبدوا العجل قول قط قال لهم هارون من قبل يا قوم انما فوتنتم به يا قوم قوم اي لا قيامة أي لا قوم دي من القومة من القومة مش هتقوم اللبيكم ماليش قومanki labsankTCU ولا لكو قوم اللبية وكلنا لن تقوم قائمة لهذه الامة الا وكلنا مع بعض وكلنا متوحدين وكلنا واحدة. الانشقاق المجتمع اللي عاد في مجتمعاتنا ده والتضابر المجتمعي وغياب الحوار المجتمعي وعدم وجود لغة حوار مجتمعي دي اكبر مصيبة انا بادعوا جميع الدعاء الى الله جميع طلبة العلم وجميع عقلاء الامة وجميع قادة المجتمع المدني وجميع ال ال المثقفين في المجتمع الى حرب هذا الانشقاق المجتمعي اللي بقالوا زمن بيدرب في المجتمع بتاعنا مش هنطلع لقدام طول ما احنا شعبين ومتالين احنا شعب واحد لازم نرجع كلنا مصرنا واحد يا قوم يبقى احنا قومه لا قيمة لنا الا بنا جميعا فيبقى دي الحاجة التانية كلنا مصرنا واحد رقم 3 كلنا قلبنا على المصلحة ما ينفعش تخوين بقى هعيش معاك ازاي وانا شايف ان اخاين وانت شايف ان انا عميل وانا شايف ان انت مكشغ مصلحتك انت وانت شايف ان انا صاحب اجندة وانت شايف يا جماعة تخوين ده اكتر حاجة بتدمر الامم لما اعداءنا يحبوا يدمرونا يزرعوا عدم الثقة بنا وبين بعض شين كده انبو عليه السلام يقول في الحديث الخطير ان الامير اذا بتغريبت في الناس افسدهم ان الامير اذا بتغرب الربا يعني شكاك يخلي الناس تشك في بعضها وهو يشك في الناس لا لا لا عارف كده انت عايز تبوز ولدك اتعامل معهم باستاذ الشك تكونت بكلمي مين رائبها وقل لقتي تليفونك انا ابوك يا حبيبتي ولازم حافظ عليك لحد ما سلمك لزوجك آه وده مش معناه اني بخونك انا واثق فيك بس انت امانة وربنا ما دالي انما ما تخونش لا لا لا تكون فين يعني ما تكلمتش واحد يعني انت ولا. تعالى هنا انت كنت بتعمل ايه لا لا لا لا لا انت هتضحك عليا تعالى بقى اما اقول انت كنت بتعمل يا جماعه عايز تدمر مراتك تخونها على طول عايزه تدبري جوزك عايشه على طول اه لا انت بتكلم واحده ايوه انا عارفه متاكدي انت متجوز ثاني طب في الاخر طب والله انا ما اتجوزتش طب في الاخر بقى لو هو بقى ما عندوش دين بقى ولا عنده اخلاق ما ينفعش نقعد نخون بعض ان الاميره اذا ابتغى في الناس افسدهم عايز اسرع طريقه لافساد اي شعب خليهم يشكوا في بعض يبقى رقم لنقلبنا على المصلحة لازم نحصل نظام في بعض انت بقى انت حتى في حديث السفينة النبي قال في الناس اللي تحت في القاعة اللي في الظلمة اللي ما شافوش النور زيك ما سمعوش تفسير زيك ما حضرش دروس للمشايخ في المسجد زيك فهو ما في الظلمة تحت مش فاهمين فقالوا بدل ما نطلعون بهد الاخوانة واحنا منبلا مياه ما نعمل خرق في السفينة بدل ما نقذي اخوانا شوفوا النبي بيقول ايه في البخاري هم كانوا مش عايزين يقذوا لفوق يعني هو برضو هو قلبه على المصلحة بس هو فاهم ان دي المصلحة يبقى ما نخونش بعض يبقى كلنا قلبنا على المصلحة المصلحة العامة ما نخونش بعض رقم إنما ممكن واحد صح وواحد غلط نتفاهم بقى لغة حوار مجتمعي رقم 4 كلنا بشر كلنا بشر إنت غلط طب ويا أنا غلطت من بشر وحد أقل لحضرتك إن أنا ملاكي يعني حد أقل لحضرتك إن أنا جاي من السمن الرابعة يا عمم أنا بني آدم يا عمم ويعني و... و... وضعيف وغلبان ولو أنكم تذنبون لذهب الله بكم وأتى بقوم آخرين يذنبون فيتوبون فيستغفرون فيغفر الله كلنا بشر سبح بعض بقى وانعد بقى وسلف ودين يا عمم وانت هتقفل النهاردة قفلك بكرة كلنا هنقع ملاش نتكبر علي بالطعبتاعتك ولا بالفهم بتاعك وتسمي نفسك النخبة القاع ولا تسمي نفسك الاخ يقول لك اهالاخ فلان جي ولا لأ طب وهو المسلم العاصي مش اخ الاخت فلان قالت كذا وهي المسلمة العصية مش اخت يعني اللي مش نفسك يتقوم معديدش اخت ده لاش بقى المثقفين يتكبروا عالمجتمع ويسمو نفسهم نخبة والمتدينين يتكبروا عالمجتمع ويسمو نفسهم الاخ والاخت يا جماعة عايزين عايزين نراعي مشاعرنا ضل الفاظ صعبه يا اخواننا ده ربنا قال لا تقولوا راعينا وقولوا انظر في تكاليف شرعيه في اللفظ اللي بيطلع من لسانك لا تقول وقول كلمه بتهد مجتمع وكلمه بتبني مجتمع كلمة بتدي لابنك حماس حس انه عايز يكسر الدنيا وكلمه تجيب له احباط تشله من الكلمه اللي انت قلتها الكلمة دي, الكلمه دي رزق من الله كلمه تلقى بها في النار سبعين خريف كلمه تدخل بها الجنه يبقى الرائع الفاظنا مع بعض يبقى كلنا بشر رقم 5 كلنا في خير والله العظيم ده كلام من نبع عليه الصلاة ليس كلامي المؤمن القوي خير ونحبه لله من المؤمن الضعيف ده قوي يقدر على نفسه ده ضعيف مش قادر قدام الشهوات ده قوي يقدر يتحمل المشاكل ده ضعيف انهار وعنده عشاشة نفسية نبع صلاة ليقول وفي كل خير وفي كل خير كل المسلمين فيهم خير بس نساعد بعض ان احنا نخرج الخير لجوانا شين كده لما اروح لواحد مثلا على المراته او المراته بقى شتمته وعملت اقول له يا ابني انت طلعت الشر اللي جواه ما كل انسان جواه شر وجواه خير انت فشلت انك تطلع الخير اللي في واحد يتعامل معاه بحب وثقه واحتواء وكرم يطلع الخير اللي مش معناه ان هي يا انت اللي الخير اللي جواه الخير بس اللي جواه في واحد الشر اللي الناس في واحده ما الشر اللي في, في, الشر اللي في رغم ان جوزها ده الله راجل وشهم وجدع ده انت يا بي طلع الخير اللي جواه اتعامل معاه المعامله اللي تطلع الخير يبقى النقطه اللي انا قصدي عليها كلنا فينا خير يبقى اذا هندعو إلى الله يا عم لما تعذونا قوما لله ومقول لكم ده فاسدة ده فجرة ده أعداء شرع الله يا عم بلاش بقى الاتهمات بقى اللي اللي انتو عايشين عليها دي والاتهمات اللي بتسمموا بيها اللي اسمعكوا ده ده فجرة ده عملاء ده بيسمعوا اللي, اللي برة وبيعملوا يا أخوانا كله في خير سيئلنا يوسف لو كان دخل على ملك الهكسوس بالدماغ دي أو ملك مصر في الوقت ده بالدماغ ده ده راجل كذا ده ر سيدنا يوسف دخلوا بقلب صافي كلموا عن ربنا الرجل غير الدنيا كلها عشانه رأيها إنك اليوم لدينا مكين أمين يا عم الكل في خير الحكم في خير والمحكم في خير والعاصي في خير والطائع في خير نطلع الخير اللي في معك بإيه؟ بالدعوة إلى الله وبالمعاملة بالحسنة ادفع باللاتي يا أحفد فإذا الفجائية الذي بينك وبينه عداوة اللي كان سحلك اللي كان قهرك بقوته كأنه ولي حميم كأنه أقرب واحد لك في الدنيا حميم حمام بركانية قلبه بيغلي من حبك ومن العاطفة تجالك إزاي ادفع بالتي هي أحسن ادفع اخ نصلح أخلاقنا مع بعض بدل ما احنا قاعدين نتهم بعض ونفسد بعض ونبدع بعض ونفسق بعض يبقى اللفظ يتقال في مكانه ما يتقالش بره مكانه إذا قال المسلم لأخيها كافر فقد بقى بها أحد وما. في ألفاظ لازم تفكر كويس قبل بتقولها يبقى إذن الحاجة كلنا مسلمين كلنا البنع المصلحة كلنا سفينة واحدة أو كلنا مصرنا واحد كلنا واحد كلنا بشر كلنا فينا خير كلنا الشر اللي احنا شايفينه في بعض ده بسبب الاستقطاب المجتمعي والانشقاق المجتمعي والتضارب ثم تضبرون ثم يضرب بعضكم رقاب بعض لما المسلمين ما عدوش بقى يتواصلوا ويتفاهموا مع بعض هيبداوا يرفعوا السيوف على بعض ويعدوا بعض ويكرهوا بعض, بعض. وكله في خير ولكن ما حدش شايف الخير اللي عند التاني خلونا نشوف الخير اللي عند بعض رقم 6 كلنا جيران في الجنه باذن الله يا لها حضرتك طلعت في الزمالك وحضرتك طلعت في المعادي وحضرتك سكنت في فيلا في ارض الجلف حضرتك طلعت في عزمة الشحاتين حضرتك طلعت في الزاوية الحمرة وحضرتك طلعت في اسر ملكي حضرتك طلعت اميرة من اميرات الخليج وحضرتك طلعت ساكن في مرج عالنيل حضرتك طلعت في عزمة الصافية والكن في النهاية يا جماعة الفقر ولاننsynd الغنى ده دي بتلاقيه ربنا في الدنيا كل ربنا اختار له امتحانه ده امتحانه فقر ده امتحانه غنى وزير ده امتحانه ان هو حاكم ده هو ولكن في الجنه كله جيران باذن الله ما دام اسلم وصالح لا هذه الطبقيه الطبقيه دي اختبارات مؤقته اختبار مؤقت ده كل واحد وجعلنا بعضكم لبعضه فتنه اتصبرون امال في الجنه في الجنه كله زي بعضه. اللي بالتفاضل بالأعمال يبقى كلنا جيران في الجنة بإذن الله والأوضاع التفاوتات اللي بيننا دي أوضاع مؤقتة رقم سبعة كلنا من أمة النبي المرحومة كلنا من أمة محمد كلنا في شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام كلنا نفسنا في شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة وتنسحب علينا أحاديث رحمة الله بهذه الأمة بإذن الله سبحانه وتعالى دي قواعد وده مصاق حبيت أن أقف فيه وانا بجيب ان تطقوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ان اه مش ما تدسش على اخوك الصالح بتدس على بعض بالتعصب والسوق الظن والاتهمات والتضبر فانا قلتلكم لا لا نزل من غير المعاملة دي طبقوا طب وباقي المجتمع دوس عليه اصلي دا الاخ ودي الاخت انما دا مش الاخ ومش الاخت لا اي حبيبي لا دا تطقوا ولا دا تطقوا وده تحبه عشان طعته وتوليه وتدعمه حتى لو مش مع نفس شيخك ولا نفس فكرك وده ترحمه وتحبه وإن كانت معصيته وتدعوه إلى الله وتغيق وتنكر المنكر اللي هو بيعمله ولكن انت فتحبه وتدعمه برضه وتدعيله دنيا واخرة فتصيبكم منهم معرّة بغير علم ليدخل الله في رحمته ما يشاء الله شوف بقى الصحابة زعلانين يا رب ربح مكة يتأخر سنتين ليه فربنا بيقول لي يدخل الله في رحمته, رحمته في الدنيا والاخرة رحمات الدنيا ومن يشاء, من يشاء المفسرين قالوا مين قالوا المسلمين والكفار قالوا لما تأخر الفتح التسعة المسلمين نجوا ما كانوش هيطقوا او يتأتلوا اثناء الفتح طب والكفار الكفار, الكفار بقوا مسلمة للفتح ودخلوا في رحمة ربنا يبقى كنتوا النهاردة تقتلوهم ويروحوا جهنم طب لو من اتأخر سنتين وكله يدخل الجنة ايه رأيك ده الاحسن ولا ده الاحسن يبقى كل فرج اتأخر اعرف ان ربنا مداخر الوقت هيبقى احسن حاجة في الوقت ده يا جماعة ما تزعلوش ان الفرج اتأخر ما تزعلوش ان اللي نفسك فيه لسه مجاش ما تستعجلوش يا اخوانا ربنا كل فتحه له وقته وهيجي في الوقت الصح ولعل ربنا بيتدخل لك ما هو اعظم مما تتخل لو جات الوقتي وتفتح الباب الوقتي ممكن اتفتح على حاجة بسيطة ساعة واحد مثلا مشتغلش اوزعلان الوظيفة اللي بقى الفين جنيه في الشهر راحت علي وانا كان نفس اشتغل وانا بعد سنتين ولا سنة من عدم الشغل يجي له وظيفة بمئة الف جنيف الشهر الحمد لله لان ما تدبستش في التانية ما كنتش عارف اقول دي لو كنت تدبست في التانية حدش عارف اخوانا حدش عارف انت ربنا احيانا ربنا بيقفل باب صغير بيطرق باب صغير عشان في باب اعظم منه بيتفتح بعدها باذن الله لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا اليما ربنا بيقول للصحابه كلمه خطيرة قوي لو تزيلوا لو تمايز التسعه المؤمنين من المشركين بتوع مكه لو تزيلوا أي حصل حدث فك اشتباك اي حدث تمايز ما بين المؤمنين والكافرين في مكه يعني ربنا بيقول للصحابه كان في مسلمين ومسلمات في مكه انتوا مش عارفنهم في قول انهم تسعه في قول انهم 12 في قول انهم 16 الله لا من كده فربنا بيقول لو دول تميزوا عن دول كنت سبتكوا تروحوا تفتحوا مكة وتحربوا الكفر وتنتصروا عليهم لو تزيلوا يبقى اذا نخرج من ده بقعدة خطيرة ان لو عايزين استعجال الفتح لو عايزين الفتح ينزل بسرعة يجب ان نتميز عشان كده صورة النصر الصورة اللي ملاك كافرون لكم دينكم وليا دين في تميز انت كافر وانا مسلم انت لك رب واحنا رب لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عبدون ما اعبد ليك رب واحنا انتوا اللي انتوا بتعبدونا مش ربنا انتوا بتعبدوا ايه بتعبدوا الاصنام ولا بتعبدوا البقر ولا بتعبدوا العقائد الضله لكم بينكم ولد اللب حصل اذا جاء نصر الله هيجي النصر يبقى عايز ما تعطلش الفتح ما تميعش الدين ما الدين خلي الدين واضح يعني الدين واضح بقى ان انا عادي بقى العصاه انك ارحم العصاء ودعوهم الى الله ولكن انت تبقى واضح في التزامك قاوف تدينك يبقى المفاصلة انك انت تظهر نموذج الدين الحقيقي لو تزيلوا تزيلوا زي قول الله في صورة يونس ويوم نحشرهم جميعا ثم نقولوا للذين اشركوا مكانكم انتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم المشركين يوم القيام بيمسكوا في اخناق بعض بيقطعوا بعض بيموتوا بعض ضرب فالملايكة تيجي زي ما البوليس يهجم على اهوة كده حصل فيها اخناق ما بين بتوع المخدرات مكانك انت وهو فزيلنا بينهم فض اجتماك كل واحد يقف مكانه مسكين في اخناق بعض فهنا لو تزيلوا لو تميز المؤمن من الكافر لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا اليما سبحان الله الاية ده اية 15 احنا مقلنا فيها اربع لقاء تخيلوا يا جماعة الكرآن جميل او يا جماعة قرآن معجزة الله آية أربع لقاءات يعني بقالنا ساعتين قاعدين نتكلم في آية قاعدين نتكلم في أربع سطور وقلنا إيه نحن ما قلناش حاجة فيها عيش للقرآن ابن تيمية يعني وهو بي... قبل ما يموت في السجن قال فتح علي في القرآن ما... ما بعده ندمت على كل ساعة اضعتها في غير القرآن ندمت على كل ساعة مدتهش للقرآن ياريت القرآن ليه ليتني اعطيت القرآن عمري احص عدد العلماء اللي ندموا اخر عمرهم على انهم ما يركزوش في القرآن وتدبر القرآن وترتيل القرآن وتطبيق القرآن وحفظ القرآن وعلماء كتير جدا ندموا علماء كبار جدا ندموا في نهاية عمرهم انهم لما يتفرغوا لكتاب الله طب الفرصة دي قدامك الوقتي الفرصة دي قدامك الوقتي من غير ما تظلمي زوجك هو هيكون مذاكرتك لصورة الفتح الوقتي معايا ظلم الجوزك هو هيكون جوزك قاعد الوقتي في قوضة جنبك هيتجنن من انه هو مفتقد مراته ومفتقد حننها ومفتقد احتواءه عايز يحكيلك على الهموم اللي حصلت له النهاردة ومش لقيك في حياته عايزك متزينة وانت قاعدة تذكر ايه وقا تكوني بتاك ايه بترضي الله بالتفسير وبتغضب الله هو جنتك ونارك باغضاب جوزك ايه وقا يكوني, و... يكوني ولادك قاعدين الوقتي ضيعين اللي قاعدة قدام الموبايل على حاجات ما انتش فيها مسلسلات ما انتش قاعدة قدام م طايع في الشرع مع صحبت سوق وانت قاعدة ما بتقوميش بدورك وانا هعمل ايه بقى هشوف دين انا ايه واي قومي بدورك مش بقولك انك فرض في رقابتك انك انت يولادك يهتدو انما لازم تقومي بدورك ليه واملونهم مقرأة يومية اشرح لهم آية من اللي انت بتذكريها ديه زوجك اعملونه وقت لو دخل من البيت سيبي كل حاجة في اينك ويجري عليه اول عشر دقايق في استقبال الزوج هم اللي بيخلوا يحكم على مراده لو سابت كل حاجة حتى المطبخ حتى ولا دوجرت عليه يبقى دي ست انا رقم واحد في حياتها يرضى عنك ويسيبك تعملها اي حاجة بعد كده يا جماعة وقت المذاكرة طب اذكرت تبصير امدى وصورة الفتح امتى عندك بعد الفجر بيبقى كله نايم عندك لما زوجك ينزل الشغل بتاع الصبح كله مش محتاجك عندك ساعتين تلاتة لابل بدوه عند عندك او عندك ال ال ال الوقت اللي بعد المغرب ده بيبقى الرجالة دايما كلهم خرجوا من بيوتهم عندك اوقات كتير جدا ما, ما تتهيش ما بين الدين وبعضه لان ده دين وده دين ما تظلميش زوجك وما تظلميش اولادك يعني انا هممت وانا يعني بك. يعني إن شاء الله بإذن الله ده قرار بس هو بس يعني قصة ناس وقت التنفيذ ان انا اي اخت من سن 35 سنة لسن 45 سنة هتدخل معاها ان شاء الله المعادة القرآني الدعوي او اذن خير او المحطات السابعة او اي معهد من المعادة التربوية والتعليمية هتجيب لي كل ترم اذن من الزوج ان انضمامها ومذكرتها لم تأتي على حسن تبعولها الزوجة ولم تأتي على قيمها بتربية اولادها في الحالة دي اتفضل يكملي معنا انما النساء اللي في مرحلة أولادة العمال ايوه ماشي يا ستي انت طالبة في الجامعة انت لسه ما تجوزتيش انت متجوزة لسه معاك عائل سغنان وعندك 20 ساعة في اليوم فاضية انت كبرتي فوق 45 سنة وولادة كبرو معدوش محتاجينك ورجعت فاضية انما اللي في مرحلة أولادة الأحمال دي اللي عندها 3 عيال وعايل في رطنها لسه وجوزها طافح الدم في الشغل ورجع عايز يحس ان امرته معاه وهي مش قادرة تدرك طبيعة مرحلتها وان دي اعظم اعمالة عندها الوقتي وشوية وهطفدي للمبادرات والمعاد وكل حاجة فمرحلة اولادة الاحمال عايزة زكاءة انك تأولوية لزوجك ثم اولادك ثم حط الاوقات بتاعة القرآن والحفظ والمذاكرة العلمية والكلام ده في والنشاط الديني بتاعك كله في الاوقات اللي جوزك ميحسش بيها وديه اوقات كتير جدا في اليوم وهتلاقي فرصة كبيرة انك تجمعي وربنا معاك وربنا يعنك جميعا وربنا يرزقكم النجاح في الدين والدنيا رب وربنا يوفقكم في الدين والدنيا اللهم امين اللهم ادنا عبيدك بنوا عبيدك بنوا امائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاءك نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك او انذلته في كتابك او علمته احدا من خلقك او استأثرت به في علم الغيب عندك انت تجعل القران العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذهاب هممنا اللهم اجعل القران العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذهاب هممنا اللهم امين سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا أستغفرك أتوب إليك. أزاكم الله خير.